آخرها بدرسها لوحده مش فرق واحد من واحدة ما حدش آمن الدنيا ولا الأيام في حب يعيش بأسرار وحب بتحرقه ناره بناء نعلن نختاره حياتنا اخترنا تفاصيلها السنين قدام Aku tinggal di sini, hidup ini seperti penampilan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? على الوحدة مش فرقة واحد من وحدة ما حدش قامل الدنيا عيون مش صافية وتأمل في ناس مضطرة تتحمل وناس كان نفسها تكمل وفي اللي فراغه كان دنيا لا أعداد في واحدة تتسى تتقوى وتتلون وتتلوى وواحدة ضعيفة من جوة ومن غير حضن يحميها حب الفترة دي عايشين كده زي التمثيلية ده ضحى وده ضحيه وده بينا حساس عيني ده ندارعني وده رد معتا وده دبلت قدام مراهيتا وده عملت علشان كرامتها حساب خرب هب على الوحده مش فارقه واحد من واحده محدش امن الدنيا ولا الايام